بأسا شديدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزر بأسا شديدا قيما لينزر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات طيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أدرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم اجرا حسنا ما كثير فيه ابدا ما كثير به ابدا وينذر الذين قالوا اتخذه الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبا لها لنبل وهم أيهم أحسن عملا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عملا وإنما لجعلون ما عليها طعيدا جوزا وإنا لجعلون ما عليها طعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عذبا أم حسبت أن أصحاب الكهف يُتْرَكُوا كانوا من آياتنا وَهُمْ إذ مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا الكهف أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أرى البتية إلى الكهف فقال ربنا بنا على اذانهم في الكهف فنينا عددا ربنا على اذانهم في الكهف فنينا عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين صالما لبثوا أمد ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أصلا لبثوا أمد نحن قص عليك نبأهم بالحق نحن قص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطن على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطن على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا فقالوا ربنا رب والسماوات والأرض لن نبعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انفرضا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بتلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله وَاِذَا اِزْتَهَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنصُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن ٱلرَّحْمَٰنِ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا وَهْبَهُ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبْبُكُمْ مِنْ الرَّحْمَةِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا فأروا الى الكهف ينشر لكم ربكم يحبكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت ذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وترشمت إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله. من يهدي الله فهو المهتد. من يهدي الله فهو المهتد. الله فهو المهتد ومن يضل فلا تجد له وليا مرشدا. وَمَا إِلَى رَبِّ الْبَلَا تَجِدُ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنُقَلِّبُهُمْ دَرَجَاتٍ كَأَنَّهُمْ بَرُزَ فِي الْعَرْنَاتِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ بَائِقًا فقلبه بادق في العيه بالوطيد لا يطالئ علىهم لو ليس منهم فرارا ولا ملئ منهم عبا لا يطالئ عليهم وليت منهم فرارا ولملت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائلٌ منهم كم بالتب، قال منهم كمل بالتب، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.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 فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَذْكَى طَعَامًا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكن برزق منه وليتلف ولا يشعرن بكم أحدا، فاليوم أيها ما أذكى طعما، فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا إنهم إن يظهروا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 والله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريبا فيها اذ يتنازعون بينهم امره وَالنَّسَاءَ تَتَغَيَّبُ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُهْوًا عَلَيْهِمْ بِنِيَانِ رَبِّهِمْ عَلِمُوا بِهِ فَقَالُوا بُهْوًا عَلَيْهِمْ ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن على سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون وخمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مرام ظاهرة ولا تستفتيهم منهم أحد فلا تمار فيهم إلا مرا أن أنظرا ولا تستفتيهم منهم أحد. ولا تنقولا مما ليس فيك ان لي إنني فاعل ذلك وهذا ولا تقولن لا شيء ان مباعل ذلك وهذا الا ان يشاء الله. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي اقرب من هذا رشد وقل عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشد ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسع وَالَّذِينَ فِي كَهْفٍ انْتَظَرُوا مِئَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ والأرض. قل الله أعلم بما لبدوا له غيب السماوات والأرض أبصر به, أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم من في حكمه أحدا ما لهم من دونه من وري ولا يشرك في حكمه أحدا واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمه فوطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ أعدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إن أعدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن تغذو يغاثو بما إنك المهل يشوي الوجو وهي تغذو يغاثو بما إنك المهل يشوي الوجو بأس الشراب وس بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أدر من أحسن عملا إن إن الَّذِينَ أَهْمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي الأنهار يحلون فيها من أساور أولئك لهم جنات عدن دجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويدبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائق حسن تعب خضراً من زر زر واسب راق متكئا فيها على الأرائك نعم السواب وحسنات متفقا نعم السواب ولت مرتفقة والضرب لهم مثل الرجلين جعل لأحدهما جنتين من أعنب وحاففناهما بنق. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرُّجُلِ يَجَعَلْنَاهُ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَينِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَاهُ بَيْنَهُمَا زَرْعًا وحففناهما بنخل ودعلنا بينهما ذرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا إِلَّا الْجَنَّتَيْنِ أَدَتْهُ كُلَّهَا وَلَمْ تَفْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَبَدَّرْنَا خِلَافَهُ مَا نَرَى وَكَانَ لَهُ ثَمَهُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ كان أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما قائمة ولا رجدت إلى ربي لأهدن خيرا منها منقلبا وما أغن مستاما منها منقلب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة وَأَذَكِّرُهُ فَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ثم من طفتنا ثم توافق رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنه والله ربي ولا أسرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وَلَوْنَا إِذْ دَقَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ <تطلع> إِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا <تصفح> <صح> <متصفح> وَمَنِ ٱنَّىٓ أَقَلُّ مِن كَمَالِهِ وَأَبَدَا فَعَسَى رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا سَعَى رَبِّى سيَّ لخيراً من جَنَّتِكَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَايِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلْقاً وَأَطْلَسَ عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُسْقِطُ صَعِيدًا ذَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلبك فيه على ما أنفق فيها وهي قوية على عوجها وأحيط بمرهبه أصبح يقل. قاوية على عوشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وهي قاوية على ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه هناك ولاية لله الحق هناك ولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عقبه هو خير ثواب وَضَرِبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الرياح فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الرياح وكان الله على كل شيء تديرا، وقال الله على كل شيء الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباتيات. والحيات خير عند ربك ثوابا وخير املا والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزته وحشرناهم ويوم نسير الجبال وتر الأرض بارزته وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مسجدين مشبقين من ما فيه ويقولون، ووضع الكتاب فتر المجرمين مشبقين من ما فيه ويقولون, ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فَذَلِكَ الَّذِي أَحْصَاهُ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 إلا إبريت كان من الجن ففسط عن أمر ربه أنفسكذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ردد تَكِيدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عادُونَ بِسُلْطَانِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا لِسُلْطَانِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَنَ هم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما إذا المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا فلن يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَ ويستغفروا ربهم ولا ملعنات أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أنت أَتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَةٌ وَيَتَسْفِرُ رَبُّهُمْ إلَّا أَتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَةٌ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ونارسل المرسلين إلا مبشرين ومن ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واستخذوا آياتي وما أنذروا تغذوا آياتي وما أنزروا هدوة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَثِيَ مَا قَدَّمَتْ يَلَا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقوى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ أَحْمَدُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعداً وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعداً وَإِذْ قَالَا مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا وَإِذْ صَارَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما دخلت به له في البحر ثربا فلما جاء وزاق لفته آسنا غدا أما لقد لقينا من سفرنا هذا نصاب فلما جاء وزاق فَبَدَاهُ آتِنَا غَدًا أَنَا لَقَادِرٌ عَلَيْكُمْ مِنْ تَبَرِّنَا هَذَا نَصَب قُلْ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِن نَّسِيتُ الْحُوتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ هَوَيْنَا إِلَى الثَّخْرَةِ فَإِنِّي الْحُوتِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَإِنِّي نَذِيرُ الْجُنُودِ وَمَا أَنْتَ أَنِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أن أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَلَذٰلِكَ مَا كُنَّا نَنظُرُ وَلَذٰلِكَ مَا كُنَّا نَنظُرُ ثَارَ التَّذَاعُ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَفًا فَأَرْدَى عَلَى آثَارِهِمْ قَصَفًا فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الْلَدُنِّ عِلْمًا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ الْلَدُنِّ عِلْمًا قَالَ لَهُ وسأَلَّ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعْلِمَنِ مِنْ مَا عُلِمْتَ رُشَدًا قَالَ لَهُ وَدَأَلَّ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعْلِمَنِ مِنْ مَا عُلِمْتَ رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراء؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تفت تستطيع معي صبرا. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تطاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتى أهل قريتي لاستطاع ما أهلها فأبو فاطل أحد سائر. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا أن يضيفوهما فوجد. يريد أن يقبض أقامه قال لو سالت تخذت عليه أجره يريد أن يقبض أقامه قال لو سالت تخذت عليه أجره قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صدرا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع لا تطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأودت أن أعيبها أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينه غصبًا، فأردت أن أعيبها، وكان وراء. وقبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طريانا وكفرا وأما الغلام فكان فَأَثِيرَا أَيُضْهِقُهُمَا عُطُورًا لَوْ كُفِرَا فَأَرْدَنَا أَيُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا فَأَرْدَنَا وأما الجدار فكان لغلامين يتين في المدينة وكان تحته كنز لهما وأما الجدار فكان لغلامين يتين في المدينة وكان كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكان تحته كنز ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغ أسدهما ويستخرج كنزهما رحمة وما فعلته عن امر وما فعلت عن امر ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويا يَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَوْلِ قُلْ سَأَسْأَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هُدِيكْرَ قُلْ سَأَسْأَلُ عَلَيْ كنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنا متيا بع سبباً فاتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً حتى. جاء في وجداتهره في عين من حانيات ووجد هند قوم قلنا يا ذا القرنين إما ما انت عبدا خذ فيهم حسنا قلنا يا بلقونين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من فَمَنْ فَسَوْفَ نُعْذِبُهُ ثُمَّ يُرْدُ إلَى رَبِّهِ فَيُعْذِبُهُ عَذَابًا نُكْرَى قَالَ أَمَّنَّا وَلَمَّا فَسَوْفَ نُعْذِبُهُ ثُمَّ يُرْدُ إلَى رَبِّهِ ما يعزبه عذاب نكرى، وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسن. وسنا نقول له من أمرنا يسرى، وسنا نقول له من أمرنا يسرى. ثم أتبع سبباً، ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطني كمس وجذها تُنوح على قوم لم نجع له من دونها سترا حتى. كذلك وقد أحبنا بما لديهم خبرا، كذلك وقد أحبنا بما لديهم خبرا. ثم أتبع سببا، ثم أتبع سببا حتى. السدين وجدا من دونهما قوم لا يكذون لفقهون قولا حتى إذا بل وبين السدين وجدا من دونهما قوم لا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك قرجا فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك قرجا على مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير أدعل بينكم وبينهم رجلا آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا و بين و د بين طال طخ حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا حتى لا يستطيع أن يظهروه ومستطاع له نقباء فلا يستطيع أن يظهروه ومستطاع له نقباء قال هذا رحمة من ربي فإذا وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وتركن بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ونفغابس. فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يوم. إن كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع الذي كانت أعين يَعُودُ تَمَعَ أَثَخِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادًا دُونِي أَوْلِيَاءَ أَثَخِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا خذوا عبادي من دوني أو لي؟ إن أعتذرنا جهنم لكافرين. ننبئكم بالأغسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأغسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحبون حسابون أنهم يحسنون صنعا الذين ظلّت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك. الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم. جَزَاءُ الْجَنَّةِ بِمَا كَفَوُوا وَالتَّخْرُّؤُ آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوَى ذَلِكَ جَزَاءُ الْجَنَّةِ بِمَا كَفَوُوا وَالتَّخْرُّؤُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الجردوس نجلا إن الذي <تصفيق> <تصفيق> فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر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 لا لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلي مدرا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن ma فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء فالَّيَوْمَ مَنْ عَمِلَ صَالِحَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا